ولَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُ النَّعِيزُ الْعَظِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَوْا وَجَعَلَ لَكُمْ بِهَا صُلُوَالَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ زَلَمْنَا السَّمَايَ مَا بِقَدْرٍ فأنشرنا, فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعلاكم من الفلك مَا ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 يَخْلُقُ يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في وهو في الخصام غير مبين وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِلَّا ثَأَ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إلَّهُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمت و على آثارهم على آثارهم مقتدون قال أو بأهدى من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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد لبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسْفُوْنَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ رَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَهُ وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرَبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِنَّا جَدَلَ فَالْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ان هو الا عمل انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء من منهم ملائكه في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بغتة وهم لا يشعرون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 يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعيل وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 وتبارك الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وعنده علم الساعة وَإِلَيْهِ ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشَّفَاعَةَ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون